وقولن سوت في المدينه امراه عزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حب وقالن سوت في المدينه امراه عزيز قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال